117. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 118. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا في حرم مبين ولئن اقضنا عنهم العذاب الى امة معدودة لا يقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم كَُوا بِهِ يَتَهذُون وَل إِن أَذَقُنَإِ سَانََ مِنا رَحمَةًثَُّ نَزَمنَّهَا مِنهُ إِهُ لَ يَأُوسُ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 صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا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 قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا يُوعَظُونَ أن 119. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 117. ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 118. أولئك يؤمنون به 119. ومن يكفر به من الأحجاب فالنار موعده فَلَا فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 110. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن ذُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ 118. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 119. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأغسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أص 119. ورحاب الجنة هم فيها خالدون